فإن فراق الحب هده المصائب المصائب المصائب وكلمه الأحجار والعجم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهل المصائب المصائب المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكلم هذا النوع ليس برأيي برأيي برأيي وحمله الجذع القديم تحزنا ان فراق الحب ادهى المصائب المصائب المصائب واعجبت تلك البدر ينشق عند وما هو في عجازه من عجائب عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي وشط قاله جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء الى ذبي واسرى على متن البراق إلى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب وكلمه ال وارى فإنا خراق الحبي أدهى المصائب المصائب, المصائب المصائب المصائب وراعت بليغ الآي كل مجادلين خصيم تمادا في مراء المطالبين براعة أسلوب أسلوب وعجز معارض بلاغت اقوال واخبار غائبی وسمه رب الخلق اسماء مدحة تبين ما اعطا له من مناق بسم الله الرحمن الرحيم رؤوف رحيم أحمد ومحمد مصطفى بمفضل يسمى عطيف وكلكما هو الاحجار والنجل ليس وحن له الجل والقديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب إذا ما أثاره فتنة جاهليات يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسر قومي بجيش من الأبطال غر السلاهي أشدَّ يوم البأس من كل بسِل ومن كل قرم بالأسنة لاعب لاعب لاعب توارثوا إقداما وجرأت النفوس همو من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعجم والحصاة وتكليم هذا النوع ليس برايبي برايبي برايبي, برايبي وحنى له القديم تحزنني. فإن فراق الحب أدى المصائب المصائب المصائب